ضالين آمين. بسم الله الرحمن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًّا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل, وانزل من السماء ماء فأخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا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 لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل، ولتعلمن تعلمون أينا أشد عذابه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 لا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد أم أردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزار من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا